السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في لقائنا السابق وقفنا عند قول الله عز وجل يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإيايا فاتقون يخاطب ربنا سبحانه مني إسرائيل وعليكم السلام وفي الحديث الذي حسنه بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حضرت عنده عصابة من بني إسرائيل فقال هل تعلمون أن إسرائيل يعقوب قالوا اللهم نعم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اشهد فالمقصود ببني إسرائيل أي يا بني يعقوب وقلنا هذا أسلوب وقلنا هذا أسلوب عربي متبع فيه تذكير للوالد بولده للولد عفوا بوالده أو بجده وبجده بجده الأعلى بقصد وعضه أو قصد تذكيره أو قصد إرشاده قالوا كأن, كأن تقول كن كريما يبنى يبنى الكريم أو كن شجاعا يبنى الشجاع فيعقوب عليه السلام نبي من أنبياء الله عز وجل عليه السلام نسب الله عز وجل بنيه إليه لتذكيرهم بحاله ودعوتهم ضمنا إلى اتباع سبيله وهديه اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم بأن هديتكم للإيمان وأن أريتكم من آياتي والآيات التي جرت مع بني إسرائيل كثيرة جدا فيها شواهد عظام ومشاهد عظيمة بأنفجر لهم الحجر وأنزل عليهم المن والسلوى ونجاهم من عبودية آل فرعون وغير ذلك وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وأوفوا بعهدي قلنا العهد قال الحسن البصري في هذا العهد قال هو قوله تعالى ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثنين عشر نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لا أكثرنا عنكم سيئاتكم ولا أدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. إذا فعهد بني إسرائيل عهد الله عليهم أن يتبعوا رسله وأن يوحدوه لا يشركون به شيئا ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وعهده إليهم أن يكثر عنهم سيئاتهم. لا أكثرنا عنكم سيئاتكم ولا أدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. سورة المائدة الآية الثانية عشر. وإياي فارهبون. هذا انتقال من الترغيب إلى الترهيب من التذكير بنعم الله عز وجل. إلى الترهيب وإياي فارهبون أي وعذابي فاتقوا وخافوا واجتنبوا صختي ونقمتي وخزي الدنيا الذي قد أصلت عليكم وعذاب الآخرة الذي قد ألحق بكم إذا أنتم نقضتم العهد وبدلتم وغيرتم ثم قال ربنا سبحانه وآمنوا بما أنزلتم مصدقا لما معكم أي آمنوا بهذا القرآن الذي أنزلت على عبدي صلى الله عليه وسلم مصدقا لما معكم فيه ذكركم فيه التأكيد على ما أنزل على الكثير مما أنزل عليكم من توحيد الله عز وجل واجتناب شركه أو الشرك به وعبادة كل طاغوت سواه مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به المقصود لا تكونوا أول من سيكفر بهذا النبي وبما جاء به من بني إسرائيل وإلا قد حصل الكفر قبل بني إسرائيل من من قريش والعرب والأعراب من حولهم ولا تكونوا أول كافر به أي إياكم أن تكونوا أول من يكفر بهذا الكتاب وبهذا النبي من بني إسرائيل ولا تشتروا ولا تشتروا باياتي ثمنا قليلا ولا تشتروا باياتي ثمنا قليلا واياي فتقون تشتروا باياتي أي تبدلوا فتكتموا أو تغيروا وتحرفوا ثمنا قليلا كل الدنيا قليلا لو أعطوا الدنيا بأسرها لعد ذلك ثمنا قليلا بمضاهات أو قياسا بكلام الله عز وجل وبما أنزل من الحق وإيايا فاتقون مثل الأولى أو يجعلوا وعليكم السلام اجعلوا بينكم وبين عذابي وقاية وحرزا من توحيدي ومن طاعتي ومن اتيان امري واجتناب نهي ثم قال ربنا سبحانه ولا تلبس الحق بالباطل وتكتم الحق وأنتم تعلمون ولا تلبس الحق بالباطل وتكتم الحق وأنتم تعلمون يقول تعالى ناهية لليهود عما كانوا يتعمدونه من تلبيس الحق بالباطل وتمويهه به مسلكان مسلكان مسلكان أحدهما أخبث من الآخر إما كتمان الحق بالكلية كتمانه إخفاؤه جحده أو تلبيسه بالباطل خلطه مع الباطل بحيث يختلط على الناس على عباد الله فلا يكادون يميزون بين حق وباطل إسلام وكفر حق وباطل عدل وجور تركيبة عجيبة لا تكاد تتلائم ولكن القوم مسررون عليها وهذا من تلبيس الحق بالباطل إما كتمانه قلنا وكل من المسلكين أخبثوا وأشروا من الآخر إما كتمانه أو تلبيسه نخفيه إذا سئلنا عن حكم الله عز وجل قلنا لا ندري ما حكم الله في كذا أو هل أنزل ربنا حكما في كذا أو ما حكم الإسلام في كذا إما الكتمان أو ذكر شيء منه مع خلطه بالباطل بحيث لا يخلص لا يكون خالصا وهذا فيه من الخطر على الفرد وعلى الجماعة الشيء الكثير الذي لا يخفى على أحد وإنما وصلت الأمة إلى ما وصلت إليه في أيامنا لأنه انطبق علينا وصف النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لا لتتبعن سنن من كان قبلكم قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى قال ومن يعني ومن غيرهم حتى وصلنا إلى هذا الدرك الذي نحن فيه يتحكم في مصائرنا كأننا قطيع من أغنام عجماوات دور منا دور منا ننتظر أن يعلفون وأن يسقون ثم أن يذبحونه كل مرة يجر واحد من رجله أو من قرنه إن كان له قرن ولا نسمع إلا رغائه وننتظر ونلبس الحق بالباطل هو السبب أشلز يبعبه كان المفروض يسكت حلش يبعبه المفروض يسكت وإذا ما بعبعش يقولوا ذنبه هو استخيلوه بكوش هزوه والأول وهكذا ولا حول ولا قوة إلا بالله إذن نهاهم ربنا سبحانه وتعالى عن الشيئين معا ولكنهم ارتكبوا الأمرين معا كتموا الكثير من الحق ولبسوا ما بقي بالباطل خلطوه مسلم لكن الصلاة مش علامة على شيء مسلمة لكن الحجاب ليس دليلا على شيء ليس بشرط داعا كحكم الله عز وجل تحاكم لعقولنا لأهوائنا وهذا ما فيه ضير ولا فيه إشكال شنو المشكلة إسلام جديد إسلام جديد جاء شيخ موريتاني من محظرة تعرف المحاضر في موريتانيا المحاضرة تكون في البادية وهي معاقل لطلب العلم يكون فيها التفرغ تاما الشيخ وطلابه شظف في العيش قليل من طعام وشراب وكثير من العلم واحد من المشايخ ذول الأجلاء جاء إلى الحج فأنزلوه في فندق هو عالم كبير ولكنه على سجيته وبداوته فشاف الأذان حلولوا التلفزة وشاف الأذان قال سبحان الله تأثر صوت جميل ومشاهد مؤثرة ثم بعد الأذان ناية حزين فقال سبحان الله ويش الدين هذا هذا للخشوع ناية هكذا شوية يخشع القلب بعد الأذان تخليط تخليط بعد البرنامج الديني بين ضفرين أو بين قوسين مباشرة يبدأ المسلسل أو في الفاصل نشر المسلسل ونجيب مشاهد عجيبة هذا حصل شفنا فهذا فيه لبس وتلبيس يقول الواحد مش عارف قرآن ولا أغاني حديث ولا مسلسلات حكم الله عز وجل ولا القانون الفرنسي تتخلط المسائل وأنتم تعلمون هذا شر ما في الأمر شر ما في الأمر أنهم قد أظلهم الله على علم المصيبة أنهم يعلمون يعلمون الحق بدليله ثم يكتمونه يعلمون الحق بدليله ثم يلبسونه على الناس يخلطوه بالباطل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأركعوا مع الراكعين قالوا الآية هذه فيها تنويهم بنبينا صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله تعالى عنهم أجمعين فالله عز وجل قد أمر بني إسرائيل أن يقيموا الصلاة وأن يؤتوا الزكاة بأن يتبعوا ملة محمد صلى الله عليه وسلم وأن يركعوا مع الراكعين اللي هم من؟ محمدا وحزبه محمدا وصحبه اركعوا معهم يا بني إسرائيل أقيموا الصلاة مثلهم وآتوا الزكاة مثلهم واركعوا مع الراكعين فوصفهم الله عز وجل بأنهم الراكعون هذه أول صفة وبقيت الصلاة من أكبر علامات أهل الإسلام الصلاة الركوع والسجود واركعوا مع الراكعين وقال بعض أهل العلم هذه الآية فيها وغيرها فيها دلالة على الجماعة وفضل الجماعة ثم قال ربنا سبحانه أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلولاً كتاب أفلا تعقلون يقول ربنا كيف يليق بكم يا معشر أهل الكتاب وأنتم تأمرون الناس بالبر والبر جماع الخير البر جماع الخير لفظ جامع يجمع كل كل خير سئل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن البر فقال البر أمر هين وجه طلق ولسان لين البر أمر هين يملكه كل أحد في الحديث الذي أخرجه الحاكم وصححه إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم باخلاقكم ما يمكنش يكون عندك مال يكفي يكفي كل محتاج فتسع الناس لكن عندك شيء قد يسع كل الناس ملايين البشر اللي هو شنو الاخلاق ولكن سعوهم باخلاقكم على الأقل رده ردا ردا جميله كما عندكش ما تعطيه رده ردا جميله تبسم في وجهه وهذه بضاعة رغم أنها متاحة لكل أحد سهلة ميسرة كذلك صارت في زماننا عزيزة لا يكاد يتبسم في وجهك صعب أمر صعب أمر عزيز أمر ثقيل على النفوس المريضة ولا حول ولا قوة إلا بالله نفسه لا تجود حتى بالتبسم تعرف شنو وراه نفسه لا تجود حتى بمجرد التبسم يعز عليه ان ترى اسنانه ما بحبكش تشوفه يسترها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 يضيء للناس ويحرق نفسه هذا حديث صححه الألباني رحمه الله تعالى نعوذ بالله من هذا الحال مثل العالم الذي يعلم الناس الخير ولا يعمل به كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه عن أنس بن مالك الحديث الثاني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مررت ليلة أسري بي على قوم تقرض شفاههم بمقاريض من نار قال قلت من هؤلاء قالوا خطباء أمتك من أهل الدنيا ممن كانوا يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون الخطباء على المنابر والوعاظ الذين يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم نعوذ بالله من ذلك إذن تقرض شفاههم بمقارضة من نار وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهذا الحديث متفق عليه يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار والعياذ بالله فتندلق به أقتابه فيدور بها في النار كما يدور الحمار برحاه فيطيف به أهل النار فيقولون يا فلان ما أصابك ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر فيقول كنت آمركم بالمعروف ولا آتي نعوذ بالله وأنهاكم عن المنكر وآتيه الحديث متفق. عليه قال أبو مسلم ابن عمر بعض الأبيات في هذا المعنى ما أقبحت التزهيد من واعظ يزهد الناس ولا يزهد هذا من أقبح ما يكون وعب مثلا يأمر الناس بالزهد وليس حاله كذلك وهذا نراه كذلك عند اليهود والنصارى عليهم من الله ما يستحقون فتشوف أرباب الكنائس والببوات يلبسون الذهب والفضة صلبان هذه اللي عندهم من ذهب خالص وبعضها من أحجار أثمن من الذهب ثم يحدثون الناس في مواعظهم يوم الأحد عن الزهد وأن الدنيا فانية ويراغبونهم في لقاء المسيح عليه السلام وفي ترك الدنيا وأن الروح هي الأصل والجسد فان وما إلى ذلك قال لو كان في تزهيده صادقا أضحى وأمسى بيته المسجد هذا الوعظ لو كان في تزهيده للناس صادقا لأضحى وأمسى في المسجد مشتراه في كل ملها وفي كل مكان فيه غفلة وفي كل سوق ويدعو الناس إلى الزهد وقال بعضهم جلس أبو عثمان الحيري الزاهد يوما على مجلس التذكير فأطال السكوت ثم أنشأ يقول جاء يوعف الناس في مجلسه هذا الواعب الزاهد فأطال السكوت ثم قال بيتا من شعر أيام كانت القلوب واعية وإنما تعي القلوب وتحيا بش بذكر الله عز وجل بقراءة القرآن وقراءة كلام النبي صلى الله عليه وسلم ومطالعة سير هؤلاء الأخيار وصحبة الأخيار وذكر الله هذه كلها وصفة لإحياء القلوب ولكسر جمودها وتحجرها إذن جلس أبو عثمان الحيري الزاهد يوما على مجلس التذكير فأطال السكوت ثم أنشأ يقول وغير تقي يأمر الناس بالتقى طبيب يداوي والطبيب مريض قال فضج الناس بالبكاء في المجلس بيت واحد وعليكم السلام وحدث من المعاصرين بعض المشايخ قال كان في مجلس دعا الشيخ بن جبرين رحمه الله تعالى إلى محاضرة في بعض نواحي بلاد الحرمين جاء الشيخ وداعيه شيخ أطال المقدمة يمدحه ويثنى عليه وينوه بعلمه وزهده وورعه طبعا أهل تلك المنطقة حضروا علوفا بالمئات فأطرق الشيخ بعد مقدمة المقدم وساكتا قليلا أيضا تأن ما وقع في نفسه شيء ثم قال قال كلام صاحبي صاحبكم كلام صاحبيكم لا يلزمه إلا هو وإنما أنا أعطيكم بطاقة تعريف أخرى غير الذي غير التي أعطاكم ثم ذكر بيت الشاعر الذي قال أنا العبد الذي كسب الذنوب وغرته الأمان أن يتوب ثم سكت قال فبكى الناس وكأنما وعظهم فأطال الوعظ قال الشيخ الذي قص الله الحكاية قال فكان هذا المجلس من أعظم المجالس التي حضرتها غشوعا وتأثيرا ببيتين ثلاث أبيات قالها الشيخ رحمه الله صادقا متواضعا أثرت في القلوب وقال أبو العتاهية تعرفون أبو العتاهية تعرفونه هذا اللي صار عنده أبيات عنده ديوان يسميه أو سماه الزهديات قيل مرة أن هارون الرشيد وعد له طعام وكان أبو العتاهي شاعر أبيه اللي هو من المهدي ثم تزهد في آخر عهد موسى الهادي وعهد هارون ترك مجالس الأمراء وأخذ يعيظ الناس في الأسواق المهم جلس هارون مع البرامكة والوزراء في طعام فتذاكروا أبا العتاهية فقالوا يا أمير المؤمنين ما ينقص مجلسك وين أيام مجلس أبيك كان يأكل مع الشعراء والأدباء والفصحاء مجالسنا الآن قالوا له صارت جافة فيها ذاك الأنس وذاك الطرب قال وما ذاك قالوا نرسل في إثر أبي العتاه نجيبوه قالوا ما لا والله قال نترك الطعام وننتظر حتى نؤت به فأرسل في طلبه فتشوا عنه حتى عثروا عليه في داره أو في مسجد أو في ما شاء الله عز وجل فجاء به فدخل على هارون في مجلسه ذاك فقال له صف لنا ما نحن فيه وين شعرك وين أيامك قال عش ما بذالك سالما في ظل شاهقة القصور قال حسن ما شاء الله استبشر ومطلع جميل ينفع لقصيدة جميلة عشما بذلك سالما في ظل شاهقة القصور يسعى إليك بما اشتهيت لدى الرواح أو البكور قالوا هذا حسن جميل ممتاز قال فإذا النفوس تقعقعت في ظل حشرجة الصدور هناك تعلم موقنا ما كنت إلا في غرور فبكى هارون وكاد البراميكة يبطشون بأبي العتاهية قالوا له جبناك تونس فيه فاستلنا المجلس فقال تركوه والله لقد رآنا في عمن فكره أن يزيدنا منه الرجل صادق معانا دخل علينا ونحن في عمن أكلوا شرب ومتع فكره أن يزيدنا في هذا العمن إذن هذا ناصح وقيل أنه بعد ذلك استصحبه قالوا نحن نعتزل مجالس الطرب والأنس فلو زرتنا لمما كل مرة كزورنا ذكرنا بالله عز وجل فوافق مرة من المرات قال له تصحبنا في الحج وكان هارون رحمه الله كما تعلمون جميع جميعا بخلاف ما يذكر عنه في تلك الكتب المشبوهة كالف ليلة وليلة والأغاني وغيرها أنه كان عنده 360 جارية وأنه كان وكان وكل هذا كلام باطل المهم صاحبه يوما في الحج وكان على فرسين لهما فشفوا شبح على ربوة في الطريق فعرج عن القافلة قالوا نشوفوا اشكون هذا اللي في هذا القفر فوجدوا رجلا بدويا قد زرع ميلا في الرمل الميل وعلق عليه خرقة ثم انكمش في ظله جالس فك الظل البسيط في ظل الميل فترجل هارون الرشيد وأبو العتاهية عن الفرسين وجلس إلى البدوي قال له هارون طبعا ما يعرفهمش قال ماذا تصنع في شر البلاد أنت الآن في شر البلاد صحراء لا لا طعام فقال الرجل وقد كان حكيما قال لولا أن الله أرضى بعض العباد بشر البلاد لما وسعت خير البلاد كل العباد فالتفت إلى هارون وقال ما أفصحه لولا أن الله أرضى بعض العباد بشر البلاد لما وسعت خير البلاد كل العباد تقول لي زحم فأنا قد نعني ربي سبحانه وتعالى بالصحراء وبالبداوة وبال... قال فكيف ترزقون كيف يشفى الصحراء هذه قال منكم معشر الحجاج قال سبحان الله وهن نمر إلا موسما في السنة واحنا ماشيين واحنا راجعين إش وبقيت السنة قال والله إنما نحن نرزق منكم ومن غيركم فالتفت هارون إلى أبي العتاهي وقال لو تقول لنا شعرا فيما رأينا وسمعنا قال أبو العتاهي رحمه الله قال هب الدنيا هب الدنيا تواتيك افرض أنها تمشي معك هب الدنيا تواتيك أليس الموت يأتيك مش مش تموت مهما ملكت هب الدنيا تواتيك أليس الموت يأتيك ألا يطالب الدنيا دع الدنيا لشانيك خليها لأعدائك والذن فيك فما تفعل بالدنيا وظل الميل يكفيك رجل جالس في ظل عصا. قالوا فبكى هارون حتى بل التراب المواعظ حين تخرج من قلوب واعية وأفواه صادقة لا شك تصيب المواقع يصيب الرمي الرمية وإذا كانت مجرد كلام من قلب ساهن لاهن هي لا تصل إذن قال أبو العتاهية وصفت التقى حتى كأنك ذو تقى تمثل على الناس توصفلهم في التقى حتى قالوا هذا أتقى الناس وريح الخطايا من شأنك تقطع كاد تكاد ريح المعاصي تخرج منك، وأنت تصف للناس التقاء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقال أبو الأسود الدؤلي صاحب كتاب، تعرفون أبو الأسود؟ قال لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم. فابدأ بنفسك فانهاها عن غيها فإذا انتهت عنه فأنت حكيم وقت تبدأ بنفسك فعلا أنت من أهل الحكمة وأهل التقوى فهناك يقبل إن وعظة ويقتدى بالقول منك وينفع التعليم وقت تبدأ بنفسك وذكر الحافظ ابن عساكر لعلنا نختم بهذه القصة ذكر الحافظ بن عساكر في ترجمة عبد الواحد بن زيد البصري العابد الواحد قال يعني عبد الواحد بن زيد البصري هو الذي قال قال دعوت الله أن يريني رفيقي في الجنة كثر من الدعاء اللهم أريني رفيقي في الجنة اللهم أريني رفيقي في الجنة فقيل لي في المنام هي امرأة اللي في نفس المنزل معك في الجنة هي امرأة في الكوفة يقال لها ميمونة السوداء قال فقصدت الكوفة سافر يلوج على الرفيق في الجنة لأراها فقيل لي هي ترعى غنما بواذ هناك نعتوه على واد ميمون السوداء هذه راعية را غنم خالون وراي شوفها في ال... التمسها في الوادي الفلاني قال فجئت إليها فإذا هي قائمة تصلي اسمع بارك الله فيك والغنم ترعى حولها وبينهن الذئاب لا ينفرن منه عندها قطيع غنم ذئاب مع بعض تصدق هذا نعم يحصل هذا قال صل... قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ذئب يتكلم قال نعم أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر نؤمن أن الذئاب تتكلم وهذا فيه إشارة إلى فضلهما إلى فضل الشيخين رضي الله تعالى عنهم ولا الذ... ولا يستو الذئاب عليهن فلما سلمت قالت يا ابن زيد ليس الموعد هنا أجابك تبع فيها هنا في الدنيا ما ليس بيننا لقاء قالت يا ابن زيد ليس الموعد هنا إنما الموعد ثم مجنان قال فسألتها عن شأن الذئاب والغنم أمر عجيب فقالت إني أصلحت ما بيني وبين سيدي فأصلح ما بين الذئاب والغنم مش حاجة كبيرة أنا أصلحت ما بيني وبين سيدي وإنما كانت تتسلط الذئاب على الأغنام بذنوبنا وله تعبين وسهرين ونعسه أصلحت ما بيني وبين سيدي فأصلح ما بين الذئاب والغنم فقلت لها عضيني هو واعظ أهل زمانه فقلت لها عضيني فقالت يا عجبا من واعظ يوعظ مش أنت ليتوعظ في الناس ثم قالت يا ابن زيد إنك لو وضعت موازين القسط على جوارحك لخبرتك بمكتوم مكنون ما فيها أزن أعمالك الجوارح كناية عن الأعمال يا ابن زيد إنه بلغني ما من عبد أعطى من الدنيا شيئا فابتغى إليه إلا سلبه الله حب الخلوة إذا كان حب الدنيا يسلب حب الخلوة بالله عز وجل المفروض أن تمتلك الدنيا تملكها لكن لا تحبهاش هذا الإشكال وين؟ قيل للحسن البصري ما أزهدك؟ قال والله ما فقهتم الزهد. الزاهد عمر بن عبد العزيز. مش أنا, أنا قوله ما أفقارني ممكن؟ ما هو ما أزهده؟ الدنيا في يده وهو لوح هذاك الزاهد. مش الزاهد اللي ما القهاش؟ كمثل الذئب الذي يلعن العنب. عالية. قال هذه مليئة بالدود وقارس وما تصلحش خطر لم يدركها لكن أدركها إذا وقت يبان الزهد إلا سلبه الله حب الخلوة وبدله بعد القرب البعد والعياذ بالله وبعد الأنس الوحشة ثم ذكرت له أبياتا وأنا أقص عليكم قصة حدثت معي مع أنا وبعض الأخوة قصة بسيطة في عام الأعوام الفارطة مشينا نلوجه على على علوش العيد في ريف من الأرياف فأهل ال... دخلنا القرية قالوا لنا شوفوا الراعي راه واحد مريض شوية ما هم قالوا كلمة ممكن أقوى من مريض شوية شوفوه. إذا عجبكم شيء استنوه يروح خطره لا يملك حلا ولا عقدا معتوه ولا ناقص فإذا روح بالغنم أو كأخوه أبوه في المكان الفلان يتفهموا معه فصرنا نبحث عن صاحبنا هذا حتى وصلنا واديا كما يقولهما شعبة فإذا بالرجل قد فرغ من الصلاة كان الوقت عصرا وجبهته كلها تراب قلنا هذا مش قالوا مجنون ممكن يصلي قلنا لنش كنت تعمل قال نصلي في العصر وأخذ يعظنا ويحدثنا عن الصلاة وياكم أن تتركوا الصلاة في حضر أو في بادية ولا في بر وأنا أصحابي قال الغنمات هذه لا تذكروا لي أحدا ولا تغتابوا عندي أحدا ولا تسمعوا مني نميمة ولا تحدثني عن دنيا والله جلسنا معه دقائق أغلبها ذكر لله عز وجل فعرفنا أننا معنا أن نحن هم المجانين وأهل وجماعة اللي وصفوه أنه ناقص حاله هذا ظهروا لهم أنه جنون ولعله كان أعقلهم وأعقلنا فهمنا حكي سارح مع غنماته كلما حل وقت الصلاة صلى وما عندهش إشكال يروح عند الغروب وقد أنهك بالتعب يكاد ينتظر العشاء كما في البخاري كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء تخفق رؤوسهم من الصبح والجماعة في زرع وتجار وتجارة عندهمش وقت للمسلسلات وصاهرين ويتحدثوا وكان صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبل العشاء والحديث بعده الجماعة عندهم برامج ليلية برامج أخرى ينتظرون العشاء تخفق رؤوسهم فصاحبنا هذا لسانه حاله يقول أنه ما روح المغرب أن الراعي معروف قبل الغروب يرجع لا يكاد ينتظر العشاء يأكل ما تيسر ثم ينام وقبل بزوغ الفجر يهز غنمات ويمشي أليس في عافية أليس ينطبق عليه كلام النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير مال الرجل غنمات يتبع بها شعب الجبال ولا هو من الفرقة هذه ولا من المجموعة الأخرى ولا يدري شكون الرئيس ولا شكون الحكومة ولا شكون الوزير، ولا يتكلم في هذا لا يكاد يخوض في شيء من ذلك و نسأل الله أن لا يجعلنا من الذين يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب قال ربنا أفلا تعقلون هذا هو الجنون بعينه أن يصف للناس الدواء ويموتوا بالعلة نسأل الله العافية والله أعلم وأحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أقول ما سمعتم إن كان صوابا فمن الله وإن كان غير ذلك فمن نفسي والشيطان والله ورسوله منه بريئان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته